بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اعتقاده والشفاعة لأهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل على على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء والمسح على الخفين في الحضر والسفر والجهاد ماضم مع كل بر وفاجر وصلاة العيدين والجمعة إلى, يوم والجمعة إلى يوم القيامة والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة والدعاء لائمه المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف والإيمان بعذاب القبر والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال وخروج الدجال حق ومنكر ونكير حق والإيمان بهذا كله حق فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول نبينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد فهذه بقية اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله الذي نقلت عنه بالسند سبق بالأمس درس الماضي تكلمنا على أول اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله من قوله الاقرار بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم قال واؤمن بجميع ما جاءت به الانبياء ثم قال وارضى بقضاء الله وقدره ثم قال واعرف حق السلف ثم قال واعتقد قلبي ولساني على ان القران كلام الله منزل غير مخلوق ثم قال والشفاعه لاهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني واؤمن وأؤمن بان الشفاعه لاهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعه لاهل كبار من امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني وؤمن بثبات الشفاعة من الكبار لأهل الكبار من امه محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة للكبار جاءت في حديث متواكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنكرها البدع المتجزئة والخوارج فأنكروا الشفاعة في خروج العصات الموحدين أنكروا الشفاعة للعصات في عدم دخولهم النار وأنكروا الشفاعة لمن دخل منهم. من المعتزلة والخوارج من أهل الزيء ومن أهل الضلال من أهل البدع فهم خالفوا النصوص وحكموا على العصاة بالقلود في النار وأنزلوا النصوص التي ورد في الكفار جعلها في العصاة فأنكروا الشفاعة لأهل الكبائر موحدين مع أن الحديث هذا متواتره متواترة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع في اهل الكبائر خمس شف... مرات في كل مره يحد الله له حدا فيخرجهم من النار جاء في بعض الحديث أنه ان الله تعالى يقول في المره من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان في المره الثانيه اخرج من كان في قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان وفي المره الثالثه اخرج من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان وفي المرة الرابعة من قال لا إله إلا الله في بعضها أخذ من قال في قلبه نصف دينار من إيمان يعني متقال نصف دينار وكذلك أيضا في الأحاديث أن الملائكة يشفعون وأن الأنبياء يستبقين يشفعون وأن الصالحين يشفعون وأن الشهداء يشفعون وأن الأفراد يشفعون وتبقى بقية فيه من العصاة لا تنالهم فيخرجهم رب العالمين برحمة يقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يلقى إلا رحمة ورحمة ورحمة, ورحمة. فيخرج قوما من, من النار لم أعمل السلام قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان الحديثي هذا متواترة ومع ذلك أنكرها اهل البدع من خوالي أنكر عليهم السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم والإمام الشافي رحمه الله من إمام من أمة أهل السنة والجماعة هو على معتقدة للسنة وجماعة فيقول أؤمن بالشباعة للكباء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل على عرشه في سماعه يقرب من خلقه كفي هذا فيه بات علو الله على عرشه وسبق مر معنا في في عقيدته أنه يثبت العلو والله على العرش ودستوث العلو نصوص التي دلت على علو الله على خلقه كثيرة افرادها تزيد على ثلاثة على ثلاثة وهناك قواعد واصول ترجع اليها هذه الأدلة منها النصوص الاستواء على العرش جاءت في سبعة مواضع، منها نصوص العلو كقوله وهو العلي العظيم قوله وقا... ونصوص الفوقية كقوله هو القير فوق عباده والنصوص التي فيها الصعود إليه يصل الكلام الطيب والنصوص فيها التنزيل من... تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم والسؤال عن الله في هذه الجاري اين الله قالت السماء والنصوص التي فيها رفع اليدين الى السماء الى غير ذلك من الادله ومع ذلك انكر البدع الجهميه والمعتزله والاشاعره وقالوا إن الرب ليس فوق العرش وليس في العلو وانما هو مختلط بالمخلوقات نعوذ بالله هذه الطائفه الاولى من الجهميه قالوا انه مختلط بالمخلوقات ومشتزج بها حتى قالوا انه في كل مكان حتى في بطون السباع وفي أجواف الطيور نعوذ بالله والطائفة السنة من الجهمية المتأخرون نفوا النقيضين وقالوا أن الرب ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصنبه ولا مفصل عنه وهذا كفر وضلع نعوذ بالله فالامام رحمه الله يثبت قوله الله على عرشه وأن الله عز وجل على عرشه كما دلت على ذلك النصوص وكما هو عقلته للسنة والجماعة الصحابه والتابعين وبعدهم حيث تلقوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا يقرب من خلقه كيف شاء يقرب سبحانه وتعالى من خلقه كيف شاء وهو على العرش يقرب هل كيف شاء كما انه ينزل وعلى على العرش سبحانه وتعالى كل الى سماي الدنيا يقرب من خلقه كيف شاء وقربه سبحانه وتعالى خاص ليس عام وهو عن قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإجابة كما قال الله تعالى فاستجد وقتل فالسائل قريب من الله وكما قال سبحانه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه السائل دعاء فهو قريب من الداعي في الإجابة. وكما في قوله سبحانه وتعالى عن نبي صالح استغفر ربكم ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب يعني قريب من المستغفرين السائل وكما قال عن نبيه شعيب استغفر ربكم ثم توبوا إن رب رحيم ودود فهو رحيم بمستغفرين بالمستغفرين وقريب منهم وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء اثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته لا يكيف ولا يماثل خلق في شيء مما سبحانه وتعالى تعالى النزول ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. الله عالم بالكيفية قد وتواترت الحديث في صفه النزول ان الله تعالى ينزل كل ليله إلى سماء الدنيا حين باطنه الليل الاخر فيقول هل من يدعوني فاستجب له من يدعوني فيستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر الله حتى يطلع الفجر توتر بهذا الأحاديث هذه الحديث متواتر وهو الشيخان وأهل السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم وأثبت النزول أهل السنه والجماعة وأنكر النزول أهل البدع والجهبية والمعتزله والأشعر وغيرهم ثم قال المؤلف والمسعى للقصيين في الحضر والسفر يعني وؤمن بالمسعى للقصيين في الحضر والسفر ونشط على من المسائل الفرعيه ومن المسائل صحيه تبحث في كتب الفقه وفي كتب الفروع ولكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد لاجل الرد على الرافضه الذين انكروا نشط على صفين فلهذا ذكروا في كتب العقائد وليس المراد التفصيل في بسط الصفين فالتفصيل هذا في كتب الفروع كتب الفروع كتب الفقه يذكرون مشروعية المسح على الصفين وشروط المسح على الصفين ومده المسح على في الحضر وفي السفر كل هذا تبحث في كتب الفروع وكتب الفقه لكن في كتب العقائد يذكر مسح على يعني اعتقاد باب الاعتقاد اعتقاد مشروعيه المسح على للرد على الرافضه الذين يرون أنه لا يجوز المسح على الصفين فالرافضه لا يرون مسح على ولا يرون غسل الرجلين يقولون من عليه خفان من عليه خفين فإنه إذا توضع يجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين فالرجل لا تغسلان ولا تمسحان لا تغسلان إذا كانت مكشوفتين في الوضوء ولا تمسحان إذا كان عليهم الخفان وإنما الواجب مسح ظهور القدمين هكذا يقولون استدلوا بقراءه الجر التي جاءت في آية في آية المائدة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وذي قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم وإيدكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة الجر تدلوا بها وقالوا إن, إن الأرجل مجرورة وهي معطوفة على المسوح والمعطوفة على المسوح منسوح ثم استحان كما وأهل السنة عنها بجوابين الجواب الأول أن الآية على على على على كان عليه كان عليه فإنه من كان عليه خفان، فإنه يمسح عليهما اذا بسم على الطهارة. والجواب الثاني أن المراد بالمسح الرجيان الغسل الخفيف. الغسل الخفيف وهو الإسالة، لكن لكن الغسل يكون خفيفا والعرب تسمى الغسل مسحا تقول العرب تمسحت للصلاة. المراد الغسل الخفيف. وأستدلوا ايضا بقرعه النص وأرجو لكم أن نص في غسل الرجلين المقصود أن أن المؤل أن الإمام رحمه الله يقول والنصف الخوفين يعني أومن بالنصف الخفين في الحضري والسفح الرد على الرافضة الذين لا يرون النصف الخوفين ويعتقدون أنه لا يجوز النصف الخوفين وإنما تمسح وهر القدمين إذا كره مكشوفتين فإن كان فيه مكفان فيجب خلع الخوفين وبسط ظهور القدمين يقول مؤلف الجهاد ماض مع كل بر وفاجد يعني أومن بأن الجهاد ماض مع كل بر وفاجد هذه عقيده السنة والجماعة ان الجهاد ماض مع الامام مع الائمه أضرارا كان وفاجرا كما جاءت في هذا ذلك الاحاديث وانه لا يجوز الخروج على اولي الامر بالمعاصي وأن ولي الامر يدين نسله بالولايه ولو كان فاسقا ولو كان جائرا ويقيم الحج للناس والجهاد فالجهاد ماض والحج ماض مع الإمام بر كان أو فاجرا هذه عقيده السنه والجماعة خلافا لاهل البدع الخوارج الذين يرون أن الإمام الجائر والفاسق يجب قتله وخلعه لكفره وضلاله لأنه كافر مخلد في النار والمعتزلة يرون أنه خرج من الايمان ودخل في الكفر خرج من الإمان ولم في الكفر فهو في مزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الاخره مخلد في النار ومن أصول المعتزلة من أصولهم الأمر بالعرف أنها مهم كم واستفروا تحت هذا الأصل الصروج على أولاة الأمور بالمعاصي. وكذلك الرافضة الذين يرون الإمام لا تكون للامام المعصوم وهو الأئمة المعصوم منهم والأئمة لثي عشر وعلى هذا فالرافضة والمعتزلة والخوارج لا يرون الجهاد ولا الحج ماض مع ولي الأمر الفاجر نعم وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا والنصوص صريحة في أن الجهاد ماض مع الائمه أضواراً كان وفجارة وكذلك الجهاد ولهذا قرر الإمام الشافي رحمه الله ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما قره على السنة من أن الجهاد ماض مع كل بر نُحادي من العي يقول وصلت العيدين والجمعة إلى يوم القيامة يعني وصلت العيدين والجمعة تصلى خلف الامام ولو كان جائرا إلى يوم القيامة والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة يعني وأعتقد أن البيع والشراء على حكم الكتاب والسنة يعني أعتقد أن البيع حلال على حكم الكتاب والسنه قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والدعاء للائمه لائمه المسلمين بالصلاح يعني وعوم البيعه واعتقد مشروعيه الدعاء لائمه المسلمين بالصلاح لانهم الى صلحوا صلحه الرعيه خلافا للبدع الذين لا يدعون للائمه وانما يرون الخروج عليهم ومنا debatهم وعدم الولاء لهم فالسنه يوالونهم ويدعون لهم ولو كانوا فجار يدعون لهم بالصلاح لان بالصلاح يتصلح الراي ولا, ولا يخرج عليهم بالسيف هذه عقدها المسنه والجماعه انه لا يخرج على ائمه بالسيف ولو كانوا ولو كانوا فجارا لأن لان على ائمه بالسيف يترتب عليه مفاسد عظيمه اكثر من مصالحه صدقه وثوره والنصوص جاءت في درع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها فإذا وجدت مفترتان لا يمكن درعهما وتركهما فإن ترتكب المفتر الصغرى يدفع الكبرى وإذا وجدت مصلحتان عليا ودنيا ولا يمكن فعلهما فإن تفعل المصلحة العظمة ولو فاتت الصغرى وهذا وهذه قاعدة دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الصوج على ولاة الأمور الجائرين الخروج على ولاه الأمور الجائرين الظالمين ارتكبوا مسجدة وهي مفسده الجور والظلم ولكن الخروج عليهم يترتب عليه مسجدة أكبر وهي مفسده اراقه الدماء واختلال الأمن والفوضى والاضطراب وتربص الأعداء وتدخل الأعداء في الدول الأجنبية الكفرة في أمور المسلمين واختلال الأمن واختلال المعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم إلى غير ذلك والحروب الطاحنة التي تأتي على الاخضر واليابس فهذه والانقسامات ويغار الصدور والبغضاء والعداوات كل هذه تترتب على المفاسد تترتب على الخرج على ولي لابس هذه مفاسد عظيمه اما مفتره ظلمه وجوله هذه مفتر ترتكب والنصيحه مبذوله لولاه الامور من قبل اهل الحل والعقل قبل في فالحمد لله والا لم يقبلوا فقد ادى الناس ما عليهم ولا يجوز الخروج عليهم بالمعاصي ثم قال الامام الرح والإيمان بعذاب القبر يعني من عقيدة الإيمان بعذاب القبر يعني ونعيبه وجاءت الحديث بأن القبر فروث من رياض الجنة فروث من حفل النعيم ودلت الحديث على أن قد يعذب في قبره الكفر أو في بعض الأوصاف كما في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال إنهم لا يعدذان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبر من البؤر وأما الآخر فكان يمشي بالنميلة ثم أخذ جريدا فن رتبها شقها الصغير. وقال وغرض في كل قبر واحدة وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبسع خلافا لأهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر من المعتزل وغيرهم قالوا العذاب للروح والجسد لا يعدب ولا ينع والإمام بالحوض والشفاعة يعني وأعتقد وأؤمن بالإمام وأعتقد الإمام بالحوض والشفاعة الحوض يعني حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة والأحديث في هذا متواتره في اثبات الحوض فهو حوض عظيم طوله مسافة الشهر وعرضهما سفى الشهر وعوانيه كذان عواني الشرب عدد نجوم السماء هو شد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبردوا من الثلج وأطفوا ريحا من المسك من شربهم شربة من لم يقضى بعدها حتى يدخل الجنة توترت الحديث بهذا وأنكر الحوض خوال جوهما تزل جهله وضلع له وكذلك الشفاعة يقولون بالشفاعة كما سبق خلافا لاهل البدع من خوارج المتزهر الذين أنكروا الشفاعة ثم قال المؤلف خروج الدجال حق خروج الدجال في آخر الزمان حق ثبت في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما خروج الدجال والدجال صيغة مبالغة من الدجل كثير الدجل والكذب والتزوير رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الطلاح أولا ثم يدعي النبوة ثانيا ثم يدعي الربوبية ثالثا ويقول لا سنا ربكم ورجل اعور عين اليمنى كان عينه علبه من طاع ويبتلي الله به تعالى به الناس لكمع الخوارق والعادات منها لا يعرو السماء فتمطر والارض فتنبت ويقطع رجلا نصفين ويمشي بينه ويقول قم فيسوي قائما يحيه الله مثل ومعه ومع سوسجدة والنار ويمكث في الارض أربعين 40 يوما اليوم الاول طوله سنه حتى تطلع الشمس ولا ترى الا بعد سنه أول الثاني طوله شهر، أول الثالث طوله أسبوع، و وأربعين سبعة يوما كأيامنا، ويقتله عيسى بن الله عليه الصلاة والسلام إذا نزل إذا نزل من السماء يقتل الدجال هو حق معكيدة ثلث السنة والجماعة أن خروج الدجال حق، والدجال هو العلامة الثانية من العلامات من علامة الساعة من استطاعة الساعة الكبار الكبرى أوله خروج المهدي هو رجل من سنالة فاطمة اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كنته محمد بن عبد الله المهدي يمدى الأرض عادنا كما مؤيت جورا بيع له في بين الركن والباب في الكعبة في وقت ليس للناس فيه إمام وتحصر الناس الفتن في آخر الزمان في الشام وتكثر الحروب بين المسلمين وبين النصارى تحصر حروب طاحنة من آخرها حرب الفتح القسطنطينية فاذا فتحت القسطنطينية صاح صاح ان الدجال قد خلفكم الدجال في اهليكم فيخرج الدجال اذا ماذا ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم وهو العلامه الثالثه في وقت الدجال في وقت الدجال ثم بعد ذلك تخرج العلامه الرابعه وهي اعجوز و هذه اربع متواليه و المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج و هذه مرتبه وهي اول الشراء ثم تتابع الشرط الساعه من هدم الكعبه ومنها نزع القرآن من الصدور ومن السطور ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض ومنها طلوع الشمس من مغربها ومنها الداب التي تسم الناس وآخرها نار تخرج من قاع عدم تسوق الناس في المحشر تبيث معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا ومن تخلف أكلها يقول ولف الإمام رحمه الله وخرج الدجال الحق ومنكروا نكير حق و نكير هما فتانا القمر ملكان أحدهم منكر والثان نكير يفتنان الناس إن يسألانه كل إنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه هذا حق ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بهذا كل حق فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من لم يؤمن بشيء مما ذكر فهو مخالف لكتاب والسنة ومخالف لسنة الجمعة نعم. نعم قال اخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرأ بمدينة السلام قال أنباءنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أنباءنا الحسن بن حسين الفقيه قال حدثني الزبير بن عبد الوهاب عبد الواحد قال حدثني أبو بكر العطار الديانوري. نوري قال أنباءنا محمد بن راشد الأصبهاني قال سمعت ابا إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني يقول أنشدني الشافعي من قيله شهدت بأن الله لا شيء غيره وأشهد أن البعث حق وأخلصه وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن علي فضله متخصص أئمة قوم يهتدى بهداهم لحى الله من إياهم يتنقص فما لغوات يشهدون سباهة وما لسفيه لا يحيص ويحرص لا هذه الأبيات نقلها هو أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الطراشي الأكاري الذي جمع عقيدة الإمام الشافعي نقل بهذا السند نقل بسند هذا هذه الأبيات شيتوا بأن الله لا شيء غيره هذه الأبيات كل هذه الأبيات تتبشى مع موثق للسنة والجماعة وشيتوا بأن الله لا شيء غيره يعني لا شيء يعبد بحق شيت من الله لا شيء غيره يعني بأن لا شيء غيره يستحق العبادة. ولا يتطرق الى الذهن أن أن الإمام يريد مذهب الاتحادية لأن ولا شيء إلا الله لا موجود إلا الله هذا لأ, لا يتطرق لا لأن لأن الشافعي رحمه الله إمام حق إمام من من السنه السنة والجماعة ولأن عقيدة صريحة في في هذا ولأن الابيات كلها واضحة في هذا فلا يتعلق متعلق من هذا الزي والضرايب يقول لا شيء غيره يعني لا موجود غيره وأن أن الوجود واحد هذا لا يتطرق للذهن والمعنى المعنى شهدت يعني اعترف و بانه لا شيء يستحق العباده غير الله لا شيء غيره يعني يستحق العباده وأشهد أن ان البعث حق و اخلصت في اثبات البعث سبق أن من لم يثبت البعث و مرض البعث الاجساد فهو كاف نقص القران قال الله تعالى زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا قل بلى ربي لا تبعثن سبق ان الايه الثلاثه لسيله البعث ان الله امر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع وأن من أنكر بعث الأجساد فهو كافر والإيمان بالبعث اصل من أصف الإيمان واليوم الآخر وأشهد أن البعث حق وأخرصه يعني وأخرص عمل الله وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل ذكي قد يزيد ينقص عرى الإيمان قول, قول مبين الإيمان هذا مجمل ومراده أن الإيمان مكون من قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوالح يزيد ينقص. وقالوا ان ابا بكر خليفه ربه يعني, يعني ابو بكر الصديق خليفه خليفه ربه يعني خليفه الله وهذه المساله وهي اصل فلان خليفه الله في الارض بس لمختلف فيها بين اهل العلم من العلماء من اجاز ان يقال فلان خليفه الله جاز بعض العلماء ان يقال فلان خليفه الله كما في قول الامام أن ان ابا بكر خليفه ربه واستدل بحديث علي اولئك خلفاء الله في ارضه وذهب آخر من العلم إلى المنع من قول الخليفة الله قالوا لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره والله شاهد غير غائب الله شاهد غير غايب والخليفة إنما يكون الخليفة عم يغيب ويخله غيره والله شاهد ليس غائبا قالوا فلا لا يجوز ومن العلم فصل ابن القيم رحمه الله فقال إن أريد أن, أن الله استخلفه استخلفه عن غيره مما كان قبله هذا جائز نريد قالوا خليفة الله في الأرض أو خليفة رب يعني الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله هذا جائز ونريد أنه خليفة عن الله فهذا مظلوم. ولعل هذا التفصيل هو الأول. نريد أن أنه خليفة عن الله فهذا ليس بصحيح فلا يجوز. ونريد أن الله استخلفه عن غيره ممن ممن سبقه فهذا جاهد. يقول واله عنا أبو بكر خليفة ربه وكان أبو حصن على الخير يحرصه وحصن عمر بالحصار يعني صار الخير. وأشهد ربي أن عثمان فاضل والحسن عثمان المؤلف يثبت الأئمة الخلفاء الأربعة خلافا اللي الذين أنكروا خلفاء خلافة الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وقالوا أنهم مقتضبون وأن الصحابة اللهم وأن الصحابة كفروا ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلافة زورا وبهتانا وظلما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأن مخفا النصوص التي فيها النص على أئمة الاثنين عشر وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه هو علي بن أبي طالب لكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا الأصلحات ثلاثة والخلافة ضمن العدوان هذا ظلما العدوان هذا هذا قول الرافضة وهم بهذا كفار الحمد بالله لأنهم لأنهم كذبوا الله الله تعالى زكاهم وعدلهم وأوعدهم بالجنة هم كذبوا الله قال الله تعالى الصحابة كل وعد الله ورثني الجنة وما كذب الله كفر ولأنه كذب الله في حفظه للقران يقول اننا نحفظ ذلك وان له الحافظون وان له الحافظون وهم يقولون ان القران غير محفوظ وانه محرر وانه لم يبق منه الا الثلث وكذلك الرافضه يتوسلون البيت ويعبدونهم هذا شرك فلامام الشافعي رحمه الله يبرم مذهب الرافضه ويثبت خلافه الائمه الخلفاء الراشدين الاربعه ولذا قال وشد ربي ان عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص فالخلفاء الاربعه أئمة قوم يهتدى بهداهم يعني الخلفاء الأرضى لح الله من اياهم يتنقص دعا دعا لمن تنقص الأئمة الخلفاء هو دعا على الراثرة لأنه تنقص الخلفاء الثلاثة فما لغوات يشهدون سفاحه يعني إنك إنكار على هذه الغوات الذين يشهدون إن شاء الحق وما ليس فيهم لا يحيص ويحرصوا الحيص ما لها الميل في الجو قالوا حصر الحق الى جار وما ليس فيهن يحيص يعني يميل على الحق لعلها يحس يحتمل انها زائده ويحتمل انها اصلا وما ليس فيهن يحيص ويحرص يعني انكار على السفيه الذي يجور ويميل على الحق ويحرص على الباطل قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال الحافظ بن بغداد قال حدثني أبي رحمه الله قال انبانا محمد بن العباس المخلص قال انبانا ابو بكر ابن ابي داود قال أنباءنا الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفة من صفات الله عز وجل فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى, وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمار أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه السلام نعم وهذا السلط نقله الجامع رحمه الله في بيان عقيدة الإمام الشافعي في اثبات الصفات, الصفات الله عز وجل وأنه يثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة ولهذا قال في آخر نقل إلا ما وصف بنفسه نفسه أو على النبي نبيه صلى الله عليه وسلم يعني يجب اثبات الصفات التي اثبتها الله لنفسه أو اثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم وكما جعل الشافعي رحمه الله في رسوله أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنته برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله فهو يثبت الصفات التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة وهذا الربيع بن سليمان يقول الشافعي عن صفة من صفات الله فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل يعني لا يوجد ان يمثل الله بخلقه فمثل الصفات بصفات خلقه كما قال الله تعالى ليس تكمل به شيء وهو استمع البصير قال السمان هل تعلم له سبيا وقال سبحانه فلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون وقال سبحانه فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا يجوز تمثل صفات الله جسد خلقه. ولهذا قال الإمامة حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل وعلى الأوهام أن تحده الأوهام جمع وهم وهي خطرة القلب يعني يحرم على أن يحد الله وأن يذكر له يذكر له حد من أجل الخطرات التي تخطر بالقلب الصفات توقيفية الأسماء والصفات توقيفية لا يفتو الله شيئا من الأسماء أو من الصفات إلا ما ورد في كتابه استنى. أما الخطرات التي والأوهام خطرات القلوب فلا يعول عليها كأنه يخطر في قلبه أن الله على كذا, كذا أو أن الله على صفه كذا هذا لا لا يجوز أن يعتمد، كما ان الله لا يمثل بخلقه، فكذلك، فكذلك لا يححده الأوهام، الخط خطرات، خطرات القلوب والأوهام التي توهامها، توهام وسط بقلب أن الله على صفه كذا وعلى صفه كذا، كل هذا ممنوع. قالوا على الظنون أن تقرأ، كذلك الظنون يكون يظن ويعتمد على هذا الظن أن الله صفاته الله كذا وكذا من أجل الظنون فقط. وكذلك على النفوس أن تفكر تفكر النفوس في صفات الله ويعتمد على هذا التفكير وأن صفات الله كذا وكذا وعلى الضمائر ان تعمق الضمائر مع الضمير وهو ما يخفي الإنسان يخفي الإنسان في نفسه شيئا ثم يعتمد على هذا الشيء الضمير الذي يخفيه بأن الله صفاته كذا وكذا وعلى الخواطر وعلى الضمائر تعمق يعني تعمق وتوكيف الصفات وعلى الخواطر ان تحيط يعني خطرات القلب لا تحيط بالله سبحانه وتعالى الله تعالى يحيط به حد من خلقه قال تعالى ولا يحيطون به علم وعلى العقول ان تعقل أن تعقل وتتصور شيء يخالف توصى الله بنفسه اوصى به رسوله صلى الله عليه هنا قال اخبرنا الشيخ ابو يعلى الخليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد القزويني الحافظ قال انبانا القاضي ابو سعد القاسي بن علقمه الابهري قال أنباءنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أنباءنا يونس بن عبد العالى المقرئ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أدريس الشافعي رضي الله عنه يقول وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله تعالى من خلق الله تعالى قامت عليه الفجة ردها لان القرآن نزل به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به فيما رضى عنه العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ونحن ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداهما بسوطتان وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى, وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدم بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم, قدمه يعني جهنم وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام الذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إذ الذكر إذ الدجال فقال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له اصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وإن كان الوالد بذلك خبر يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم هذا النص استند في بيان اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله في صفات الله وأسمائه حيث الجامع رحمه الله نقل استند انا عبد الاعلى المقري قال سمعت وبعض الله محمد بن يزيد الشافعي رضي الله عنه فقد صيل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم امته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة لا يسع من خلق الله تعالى قامت عليه الحجه ردها يعني الامام الشافعي رحمه الله على عاقبها السنه والجماعه كيف الاسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنه فيقول ان من بلغته هذه النصوص فلا يسعه أن يردها لأن حينما تبلغه قمت عليه الحجة فلا يسعه أن يردها لان القرآن نزل بها وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بها برواية العادل الثقه قال العمان فين خالف ذلك بعد ثبوت الحجة تعرفه وكافر من اي من نجحت صفة من صفات الله بعد بلوغ الحجة بعد بلوغ النص بعد معرفتها أن الله تعالى اخفر بها عن نفسه أو أكبر رضيه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا لأن من جحد اسم من اسماء الله أو صفة النصفة فهو كافر الله تعالى وهو يكفرون بالرحمة نستقراء وهذا بخلاف المتاول المتاول يدرع عنه التكفير الشخص الذي يثبت الصفة ويثبت يثبت الإسم لكن يتعوله بأجي شفة العرض لله لا يكفر. كما لو أثبت الاستواء قال أن أثبت الاستواء الرحمن العرش استواء. هذا نص أثبت أن الله استوى، لكن أكون معنا استواء اشتول لأنه لا يلق بالله الاستواء لأنه يلزم منه التحيز والجسمية الجسميه شبه هذا هذا لا يكفر بخلاف من أن أنكر صفة الاستواء وقال أنكر ان الله لم يستوي على العرش هذا كافر لكونه جحد الجاحد كافر كل لا يكفر فالإمام يقول رحمه الله إن خالف بعد صفة الحجية عليه وأنكر الصفة فانه يكفر يقول الله تعالى وهو فرع بالرحمن ففرق بين الجاحد وبين المتاول الجاحد الذي يجحد يجهد الصفة يجهد العسم هذا يكفر لأنه كذب الله، وأما المتعول خلك متعولي يقول اصطفى على الرأس والعين أثبتها أثبت أن الله استوى على عاصي لكن وفسر الاستواء أتعول استوى لأنه استولى هذا لا يكفر لاجد الشبالة عاصي ولا عصي <تصفيق> نعم ولا شك إنه ظال ولا يكفر لكنه عاصي ومبتدع وظال ومنحرف لكن لا صلة ذرة الكفر لاجد الشبه يقول الإمام رحمه ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل إذا لم يبلغ النص أنكر لأنه ما بلغه النص ولا علم فهذا معذور بالجهل لأن من شرط التكليف العلم من شرط التكليف العلم وهذا لم يعلم فيكون معذورا لكن إذا بلغه النص وجاهد وانكر كفر فإن قبله وتعوله فهو مبتدع يقول مولى الرحيم لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرويه والفكر علم اثبات النصوص اثبات الصفات والاسماء هذا علم كونك الان تعلم ان الله له اسماء وله صفات هذا علم وهذا العلم لا اخذناه من الكتاب والسنه العلم اخذناه من الكتاب والسنه لا يدرك بالعقل ولا يدرك بالرويه ولا بالفكر وانما هذا العلم اخذناه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لما ونح ذلك اخبار الله يعني من افسيار ذلك اخبار الله سبحانه ايانا انه سميع بصير فنثبت ان الله تعالى هو سميع ونثبت أن الله بصير فثبت اسم السميع واسم البصير في اسم الله السميع مشتمل على صفات السمع والبصير مشتمل على صفات البصر قال وان له يدين فثبت لله يدين في قوله بل لده سلطان هذا الدليل وان له يمينا فثبت الله يمين في قوله سبحانه والسماوات وطويت يمينه وان له وجه ثبت صفه الوجه لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه وقال هو يبقى وجه ربك لجلاله وان له قدما نسبه القدم لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها حتى وهي تقول هل المزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه وهذا ثابت في الصحيحين نسبه القدم الله يعني جهنم وانه يضحك من عبده المؤمن لقوله عليه السلام للذي قتل بن سبيل الله انه لقي الله وهو يضحك إليه ايضا هذا ثابت في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خلو اعدم كلاهما يدخلان اكثران الجنه قال وانه يهبط كل ليله الى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى بذلك هذا فيه ثبات النزول سبق ثبتا حديث النزول متواتره وانه ليس باعور لقول رسول الله صلى الله اذ ذكر الدجال فقال انه اعور ان ربكم ليس باعور يعني هذا فيه ثبات العين لله كفه الله عينان سليمتان. من حديث الدجال الدجال على حديث الدجال ان الدجال اعور عينه اليمنى وان ربك ليس باعور هذا يجعل ثبات العينين لله وان له عينان فلبسان والدجال له عين عوره والله لست بأعوى فهذا في استثبات العينين لله عز وجل ولا حديث في هذا الصحيان وفي غيرهما قال وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر لين تبدر وهذا ثابت الصحيان في الصحيح وفي غيرهما وهو ثابت في الآيات الكريمات وجوه يومئذ إلى الى وإلى ربها ناظرة قال عن الكفر كلا انما ربهم وإذن لم يحجبون ولدينا مزيد و النظر الى وجه الله الكريم وفي الحديث انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدء لا تضامون في رؤيته وفي كما ترون الشمس صحوه ليست لها سحاب و حديث هذا متواتره و الايات صريحه في هذا في اثبات الرؤيا و انكر الرؤيا البدع من الجهميه و المعتزله و له اصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا و بين اصبعين من, أصبعي من الصبر الرفاني عز و يعني في اثبات الاصبع لله صفه من صفات الله الحديث الذي رواهه مسلم المؤلف رواهه بالمعنى الحديث قلوب العباد يعني في مسلم قلوب العباد بين الأصبعين من الرحمن يقلبها كفشا إذا أرد أن يقلب قلب عبد من قلبها يقول المؤلف رحمه فإن هذه المعاني يعني الصفات التي وصف بها نفسه ووصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما, فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية يعني ما يدرك الحقيقة الصفة ولا كنها بفكره ولا بعقله ولا برويته ولا بظنونه ولا بخواطنه وأوهامه انما حقيقه ذلك كنهه بكون الله عز وجل لا يعلم حقيقه الصفات وكنها الا الله عز وجل ولكن المعاني معروفه معاني الصفات معروفه كما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والا مر بواجب عنه وورد هذا يقال في جميع الصفات لأن العلماء تلقوا هذا هذه المقالة عن الامام مالك بالقبول فكل صفه من صفات الله معناها معلوم العلم علم الله معلوم ضد الجهل الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والتفاعل لكن كيفيه علم الله كيفيه السواء لا أعلمه إلا الله لا يدرك ذلك بالفكر ولا بالروية ثم قال الإمام ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها يقول لا نكفر الجاهل من أنكر شيئا من ذلك جاهلا لم يبلغه النص فلا يكفر كما سبق لأنه لأن من شرط التكليف العلم إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها إذا انت إليه الخبر وبلغ الخبر ثم جحت وأصر فإنه يكفر جحوده وإنت أول فلا يكفر ولكنه زائغ وآل مبتدع يقول الإمام وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع وجب الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بمعاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ورد الخبر وقام بالفهم المخاطب مقام المشاهدة في السماع وجب أن يدين الله بذلك ان لله بذلك اذا ورد اليه خبر وفهمه فهما سليما وجب ان دين لله باثبات الصفات على على بريق الله وعظمته والشهاده لله بذلك اذا عين ذلك وسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام ونثبت هذه الصفات وننفي عن التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى بيطل. فقال ليس كمثل شيء وهو السمع بسيط المعنى ان نثبت الاسفه وصوره الله لكن ننفي المباسله لا يمات احدا من خلقه عمل بقوله تعالى ليس كبه شيء واستمع البصير وغيرها من المسوط نعم قال اخبرنا احمد بن مهدي ابن سليمان المقرئ قال انبانا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري قال انبانا أبو القاسم الميانجي القاضي بدمشق قال انبانا أبو بكر جعفر بن محمد النيسابري بالرقة قال سمعت يا الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول اسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة نعم وهذا النص بالسند سماع الربيع بن سليمان اشترى رحمه الله اسما الله عز وجل والصفات غير مخلوقه لان الله تعالى بذاته وصفاته واسماه هو وغير مخلوق كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء فالله هو الخالق بذاته واسماه وصفاته ولا يقال إن, ان الذات مجرد عن الاسم والصفات لان لا وجود للذات الا بلا صفه الذات المجرده عن الصفات لا وجود لا وجود لها الا في الذات ولهذا فإنه اسماء الله وصفاته داخلته في مسمى، فهو الخالق بذاته واسمان يطفعته فمن قال إلى أسوال مخلوقه بخلق فهو كافر نعم واخبرنا ابن مهدي قال أنباءنا أبو نصر المري قال أنباءنا القاضي يوسف القاسم المياندي قال أنباءنا أبو بكر الحميدي المعدل قال أنباءنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضي الله عنه من حلف بالله من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنث عليه الكفاره ومن حلف بشيء غير الله فلا غير, غير الله غير الله فلا عليه وجب ان تكون معصيه ومن حلف بالكعبه او بشيء مخلوق فلا حنت عليه نعم هذا النص منقول بالسند ربيع بن سليمان ان امام الشافعي رحمه الله قال من حلف بالله من أسمائه او باسم من اسماءه او باسم من اسماء الله عز وجل فحلف عليه كفاره يعني اذا حلف بالله الحلف يكون بالله او او او بصفاته لا وعزه الله من قول الرجل الذي هو اخر اهل النار خروجا منها لا وعزتك لا تلف غيرها عنه بإسمه الله عنه باسمها وقال فبعزتك اقسم بصفه مصطفى الله فالحديث يكون بالله وأسمائه وصفاته فاذا حلف باسم بالله او باسم من الصلاه او باسم المصطفى ثم حلف على كفاره ومعنى حدث يعني لم, لم ينفذ ما حلف عليه خالف مقتوى الحلف قال حلف قال والله أهو عزة الله لا أكلمه فلان ثم كلمه هذا يسمى حلف عليه الكفارة الكفارة كما بين الله في سورة المائدة اطعام عشوة مساكين أو كسوتهم أو عشو رقبه فمن لمجد ثلاثه ايام اذا حلف بالله وإسم الله وصفت حلف فإن عليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه وجب أن تكون معصي إذا حلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياتك أو بلحيتك أو بالشرف هذا معصي وليس عليه كفارة لأنه عاصي هذا في أحد الأفوال وذهب آخر من العلم لأنه عليه كفارة ولو ولو كان عاصي لما جاء في الحديث أن من حلف بغير الله فكفارته كفارته يمين والحديث فيه ضعف قال به بعض اهل العلم ولم يشفر يرى أنه ليس عليه كفارة ثم قال ومن حلف بالكعبة بشيء مخلوق فلا حنث عليه يعني فلا يحنث لأنها لا تنعقد يمينه لأنه يمين لأنها كمين باطله حيث أنه حلف في الكعبة أو بالمخلوق إنما تلعقد اليمين اذا إلي كاف بالله وبيسم الأسواب والصفات وبيس وسبق أنه القول الثاني أن عليه الكفارة نعم. قال اخبرنا أبو الحسن علي بن عمر القزويني الشيخ الصالح رحمه الله قال انبانا يوسف بن عمر أبو الفتح القواس الزاهد ببغداد قال انبانا أبو الحسين ابن حبيس قال انبانا الحسين بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول القران كلام الله غير مخلوق نعم وهذا النص منقول بالسند ايضا في بيان مذهب الامام الشافعي في القران كما ان النص السابق في بيان مذهب الامام الشافعي في اسماء الله وصفاته وهذا النص في بيان مذهب الامام الشافعي في القران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وسبق هذا أن, أن هذا قول اهل السنه والجماعه وان من قال القران مخلوق هو كافر من قال القرآن مخلوق هو كافر يعني على العموم نص العين مثل إمام أحمد والشافعي وغيره إنما قال, قال القرآن كلام الله فهو, فهو كافر لكن أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة وجدت الشروط وانتفت الموانئ لكن قال على العموم من قال القران مخلوق فهو كافر ما ينكر رؤيت الله فهو كافر لكن فلان ابن فلان قال القران مخلوق لا نكفره إلا بعد قيام الحجه عليك وصدق أن المعتزلة يقول القرآن مخلوق كلام الله وقرآن لفظه هو معناه مخلوق. وأما فيقول القرآن هو كلام الله على نفسه وأما الحروف والاصوات هي ليست من كلام الله انما كلامه هو على وهذا ضد مذهب المعتزله نعم قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن نصر ابن الغرابيلي الشيخ الزاهد رحمه الله قال انبانا الحسين بن محمد الحسين محمد بن عبد الله بن حماد قال انبانا ابو بكر محمد بن الحسين الاجردي قال انبانا ابو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر نعم وهذا النص الصريح في تكفير من قال القرآن مخلوق وهو قول أمة قاطبة قول الائمه والمراد تكفير على العموم أما الشخص معين فلا بد من وجود الشروط وانتفاع الموانع نعم قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن خضر الفارقي وأبو الحسن علي بن حسين العكبري قال أنباءنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن من منصور الفقيه الطبري الشافعي رحمه الله قال أنباءنا الحسين بن أحمد الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول سمعت علي بن الحسين ابن الجنيد يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي نعم هذا النصف الشافعي فيه بيان ما تكلم حكم ما تكلم به البدع البدعه تكلموا في مساله اللفظ قال بعضهم لفظي بالقرآن مخلوق واما القران فليس المخلوق يقول لفظي لانه صفه المستفعتي فيقول لفظي بالقران مخلوق واما الملفوظ فهو ليس المخلوق الامام الشافعي رحمه الله يقول هذا هذا هذا قول الجهميه الجهميه يقولون القران مخلوق لفظ هو معناه وما قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ايضا ولو زعما أن،, ان الملفوظ وهو كلام كلام كلام الله عليه الصلاة والسلام مخلوق ان لفظه ليس من المخلوق اللفظ يرد به المخلوق وثبت عن امام احمد رحمه الله أنه قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غيره مخلوق فهو مبتدع سد الباب من الجهتين من قال لفظه بالقران مخلوق فهو جهمي لان اللفظ يرد به المخلوق وهو القرآن فيكون جهمي ومن قال غيره مخلوق فهو مبتدع لأن هذا مخالف لقول السلف فسال امام احمد سد الباب من الجهتين فلا تقول لا تقول القران مخلوق ولا تقول المخلوق لا تقول القران كلام الله بنزل و مخلوق المخلوق و تخصص اللفظ لا وجه له لا. لا وجه مثل من قال السبع الطوال من القران غير مخلوق هذا بدعه القران كله غير مخلوق فكونك تخصص السبع طوال هذا مخالف يقول السلف. فكذا يقول لا تصطيح القران مخلوق الانسان مخلوق الانسان بن عدم مخلوق ذاته وصفاته لكن لا تخصص اللفظ التخصيص هذا مخالف لقول السلف ولهذا قال الامام من قال لفظه بالقران مخلوق أو قرا بلفظه مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق كما قال الإمام احمد رحمه الله فهو مبتدع لكونه مخالف لقو... لفظه السلف, السلف نعم قال أخبرنا ابو نصر احمد بن مهدي قال, أخبرنا... قال انبانا ابو نصر المري قال انبانا يوسف بن قاسم الميانجي قال انبانا يوسف بن عبد الاحد الرعيني قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص وبإثناده قال قال الشافعي قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات نعم وهذا النص في بيان مذهب الإمام الشافعي في الإيمان وأن الإمام الشافعي يعتقد ما أعتقده على السنة والجماعة عليه النصوص من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب عمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان مكون من أربعة اشياء إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب بهنية والإخلاص والمحبة وعمل بالجوارح. هذا هو ما تقرأه السنة والجماعة وهذا هو الذي يدل عليه النصوص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بيضون أسبوع شعبة. قول لا إله الا الله وأدناها إماطه الأذى عن الطريق والحياء وشرب الإيمان. اذا كان لفظ قول لا اله الا الله و... والحياء عمل قلب و الأداء عمل بدني ولهذا لهذا فالامام الشافعي قرر ما قره السلام قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص وبإسناده قال قال الله تعالى ان الذي عملوا عمل الصالحات اولئك هم خير البريه و الشافعي رحمه الله وجه الدلاله في الايات قال فعلمنا عنها الخير البريه بالايمان و عمل الصالحات وقفت من ذلك الرد على المرجعة الذين يقولون الأعمال غير داخل في مستمى الإيمان الله تعالى سماهم خرور برية في الإيمان والعمل. قال الذي الذين عملوا وعملوا الصالح أولئك هم خرور برية. نعم. قال أخبرنا ابن مهدي قال أنباءنا أبو نصر المري قال أنباءنا القاضي يوسف قال أنباءنا عبد الرحمن بن من حاتم الرازي وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال أنباءنا المزني قال قال الشافعي نقول عند ابتداء الطواف والاستلام بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك وإتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم نعم وهذا النص فيه بيان معتقد الإمام الشافعي وأن الأعمال داخلة في مستوى المستوى الإيمان قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك وإتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا كله داخل في مستوى الإيمان إيمان اللهم إيفن بذكر تفصيلا بكتابك هذا التفصيل والوفاء بالعادة هذا عمل والتباس السنة هذا في مسمى الإيمان نعم قال أخبرنا القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال قال أنبأنا أبي قال أنبأنا محمد بن الحسن السروي قال أنبأنا عبد الرحمن المأبيحات من الرازي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثني أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد سمعت أبي محمد بن إدريس ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول للحميدي ما يحتج عليهم يعني أهل الرجاء بآية أحج عليهم من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم هذا النص يسكند من الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على المرجعة والمرجعة كما سبق هم الذين لا يدخلون أعمال مسمى و وثم مرجع من الارجاع والتأخير، وسبق أن المرجع أربعة طوائف، الطائفه الأولى الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وهذا تعريف الإيمان أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد تعريف على وجه الأرض في تعريف الإيمان هو قول الجهميه أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وزعمهم العلماء بان ابليس مؤمن على هذا التعريف و وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون و طالب مؤمن والكفر كلهم مؤمنون لانهم يعرفون ربهم بقلوبهم و الثانية الثانيه الكراميه الذي يقول الإيمان هو مجرد نطق باللسان والطائفة الطائفه الثالثه الماتريديه الذي يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والأشاعرة الاشاعره عن الامام الحديثه و الرابعه مرجيه الذي يقولون الايمان شيئان قول اللسان وتصديق القلب و السنة السنه و انفصلوا عن هذه الطواف الأربع فقالوا الإيمان مكون من اربع تشرات يصديق بالقلب ويقارن باللسان وعمل بالقوة وعمل بالجوارح. المؤلف رحمه الله يرد عليهم على أهل فقال ما يحتج يحتجوا عليهم يعني أهل إرجاء بآية ان حج عليهم من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, الزكاة وذلك دين قيمه. وجه الدلالة وجه الرد أن الله تعالى ثم ذلك دينا فقال ذلك دين قيمه وهذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله ويقام الصلاة ويتهدى الزكاه ف الدين هذا عمل قلبي والصلاه والزكاه دي من أعمال الجوارح ثم دين ومسمى الدين هو مسمى الإيمان فالدين إذا أطلق هو الإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر فهذه الآية من أقوى الأدلة يقول المستأفي في الرد على برجية نعم قال وأخبرنا الخلال قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عمر بن أحمد الوراق قال أنبأنا أحمد بن محمد الأدمي قال أنبأنا الفضل بن زياد قال قلت للشافعي رضي الله عنه كيف نصنع بأهل الاهواء نكلمهم قال أما الجهمية فلا فلا تكلمهم قيل له فالمرجئه قال هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه قيل فينبغي الا يكلم أحد أحدا قال نعم إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس الا يكلموهم نعم وهذا نص عن الإمام الشافعي رحمه الله في هجر أهل البدع ومنهم المرجئه سئل رحمه الله كيف نصنع بأهل الأهواء أهل الأهواء هم أهل البدع أهل الأهواء هم أهل البدع ثم أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وأراءهم وزوالات أذهانهم ونحات أفكارهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريه فقال الإمام أما الجهمية فلا تكلمهم لكفرهم بالله عليهم فالجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته كفرهم خوسيه عالم ما قال المقيم رحمه الله أخذ أن كفرهم خفصيا فعال كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسين في عشر خفسمائة ومن العلماء من كفر الغلاف دون العامة قيل أنه في المرجعة قاله لأسهل مرجعة يعني أسهل من الجميع إلا المخاصم منهم فلا تكلم المجادل أما المتسكثر الذي لا يخاصم ولا يظهر مذهبه فهذا أسهل أما المجادل والمخاصم والذي يظهر مذهبه ويدعو إليه ومنظر عليه فهذا يهجر قيل فينبغي أن لا يكلم احد أحداً قال دعم إذا عرفت من أحد النفاق فلا تكلم إذا عرفت أنه منافق فلا تكلم تكلمه واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن غزو تبوك وهم كعب بن مالك وصاحبه هلال بن ميه ورارث بن ربيع حجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمون خمسين ليلة فلم يكلموهم حتى تاب الله عليهم الشافعي رحمه الله الإمام استدل بأنه بأن أهل البدع يهجرون وأن من خيف عليه النفاق يهجرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هجروا الثلاثة خمسين ليلة لأن نخشي عليهم النفاق نعم وفق الله جميل نقف على هذا وفق الله جميل وفق الله على محمد وعليه أستنى الله إليكم هذا سؤال من الانترنت من سائل يسأل من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز لعن الجهم من صفوان بعينه وهل حكم أئمة بكفره وما حكم لعن أئ وجزاكم الله خيرا ويخبركم أنه يحبكم في الله. حبك الله الذي حبنا فيه. نعم الله. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. نعم الجهاد الصفا. نعم كفره أهل العلم وقالوا إنه انه كافر بشهادته على نفسه حيث أنه عرف الإيمان بأن بأنهم الرب بالقلب وبيان الكفر جهل الرب بالقلب وهو أجهل الناس بربه فيكون كافرا بحكمه على نفسه. قال الشعب فيه عجبت لشيطان دع الناس جهرة إلى النار وش اسمه من جهنم ورجع عجبت إلى شيطان دع الناس جهرة إلى النار وشتق اسمه من جهنم جهنم من جهنم نسأل الله السلام والعافية هو الذي دع الناس إلى الضلال ونظر الثمانيه هم قوم من الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات قال له هذا ربك الذي تعبد هل هل رعي قال لا قالوا هل سمعته بيدنك؟ بيدنك قال لا، قالوا هل شممته بأنفك؟ قال لا، قالوا هل ذقته بلسانك؟ قال لا، قالوا هل جسسته بيدي؟ قال لا، قالوا إذن هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما. ترك الصلاة 40 يوما، ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا في الذهن. فأسس وجودا لله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات. وهذا كفر ضلالا أعوذ بالله. اللي ما رحمه الله في رسالة الرد على الزنادقة يقول إن أقوال الجهمية تدور على أنهم لا يفتكرون شيئا فوق العرش لا يُثْبِتون إله فوق العرش، وقال عبد الله المبارك إننا نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال اليهودية لخبثها وظلالها، رحمة الله على نعم نعم وضع لعنة معينة نعم فيه كلام لأهل العلم من العلماء من أجازه منهم من منعه والصاب عدم لعن معين وين لا يعلن بالعموم سواء كان حياً او ميتا فلا يلعن الا اذا ترتب على ذلك مصلحه للاحياء كان يكون مبتدع فيبين للناس للاسف ويحذر من الاحياء من بدعته واللعن معناه السب والذم وهذا ذم له اذا كان مبتدع ينفر الناس بدعته لئلا تضر الاحياء ولو كان ميتا وكذا والحين باب اولى اما اذا لم يكن مبتدعا ولم ولم يحصل على نحن الضرب فلا فلا يسب لأنه أفضل إلى ما قدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضلوا إلى ما قدموا نعم وقال لعن المعين من أجازه من ذلك أن الإمام بن قال لعن الله عمر بن عبيد لأنه فتح على الناس باب الكلام بشدة حنق وغيظ عليه لعن بعينه فقال لعن الله عمر بن عبيد هو الذي فتح على الناس باب الكلام نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام القول بأن الرؤيا في جهه تستلزم التحيز وما دام الله متحيزا فهو جسم هذا قول أهل البدع هذا قول البدع ايا كان تصل اليها البدع ينفون الرؤيا يقول يلزمها التحيز يلزمها التحيز الجسميه كلمه التحيز وكلمه الجسم هذا مبتدا ليس له اصل الله تعالى اخبرنا أن المبين يرونه تقول التحيز والجسمية كله هذا باطل كل من أقوال البدع فلا تعارض النصوص بأقوال أهل اهل البدع الباطلة وشبهاتهم الباطلة هذه شبهة صادمة النصوص في الطرح عليه الله قال وجوهنا واذا نظرت الى الارض وجوهنا وإذا نظر رسول ربي ولم علم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون القمر هذا صريح يعني كان المؤمن يرونه كيف يرد هذا النص في الجثبيه والتحيز نعم يقول هذا يسأل سائل تقولون أن الجنة والنار مخلوقة الآن فهل أحد من قد دخلها مثل المرأة التي دخلت النار في هره نعم الجنة والنار مخلوقتان الان مخلوقتان والله عن قال الجنة هو عدة قال وقال أن النار عدة الكافرين والمعتزل هم الذين يقولون أنهم معذوبتان الآن ولا تفرق إلا يوم القيامه هذا من جهلهم وضلالهم من من النصوص ويقول الله يجب عليها تكون معطلة مددا طويلة ليست معطلة الروح المؤمنين في الجنة، تنقل الروح المؤمن في الجنة ولا هُصله بالجثث، والكافر تنقل الروح إلى النار ولا هُصله، ومن ذلك المرأة الذي قضي بثيّب السهرة هذا في البرزخ وقال عن الله تعالى عن آل فرعون النار ويعرضون عليها غدو وعشية هذا في البرزخ ثم قال ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون على شد العلاب، والكافر والمؤمن يفتح له بابه إلى الجنة فياتيه من نعيمها. وطيبها وهوائها والكافر يفتح له باب إلى الأرض من حدها وسموه بها نعوذ بالله نعم يقول هل يطلق الكفر على عوام الرافضة وهل كل رافضين يعتقد المعتقد الذي يعتقد الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر واللي ما يعتقد هذا الاعتقاد لا يعتقد من يعتقد ما يعتقد الرافضة هو رافض إن كان لا يعتقد ما يكون رافض أنه يعبدون البيت وكفرون الصحابة ويدعون القرآن غير محفوظ لأن الشيعة طوائف متعدده فرق متعددة 24 وعشرين سرقه كما ذكره البدع كذلك الخوارج منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب الاعتقاد فمنهم المخطئ الذي خطه جبريل يقال ان جبريل ارسله الله الى علي فاخطى وصل الى محمد ومنهم النصيريه الذي يقول ان الله حل في عيسى هذا اعلى النصيريه اعلى طوائف الشيعة ومنهم الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان ولا يسبون او لا نعم يقول ما رايكم في كتاب القول المختار حيث ذهب فيهم مؤلفه إلى أن النار تثنى وأن فناءها غير الذي يريدها البدع وأن هذا هو مراجب القيم في مورد عنه في كتبه أنا لا اعرف القول المختار ولا قرأته لكن الصواب أن النار باقية لا تفنى الجنة والنار باقيتان دائما لا تفنى هذا هو الذي دلت عليه النصوص نعم وهو الذي قره السنة والجماعة نعم يقول ما هو حال أهل الفترة في القبور ويوم القيامة الله اعلم بحالهم لا أستمع مكلفين بأن أعلم حالهم حالهم يعلمها الله سبحانه وتعالى، هم قدموا على الله، الله تعالى هو الذي يتولاهم نعم، هل يرى الله عز وجل في الدنيا أي في المنام؟ نعم، الرؤيا في المنام واقعة. قال الشيخ الاسلام رحمه الله أثبتها جميع في الطوائف الرؤيا في المنام إلا جهمية من شدة إن كان من رؤى الله حتى على رؤيا الله، ولا يزم من ذلك، ما يلزم ذلك التشبيه. فالإنسان يرى ربه على حسب معتقده، إن كان اعتقاده سليم، راى ربه في صورة حسنة. وإن كان اعتقاده من حرص رأى ربه في صوره تناسب اعتقاده ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صوره فقال يا رب قال يا محمد اتدري فيما ما خصص الملأ إلى علاء وحد خصص الملأ إلى فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برض أنامله بين سديه فعلم الحديث معلوم الحديث و يسمى حديث الصامن بل علا علا شرحه الحافظ الراجح رحمه الله فيه. في رسالة نعم ما الفرق بين قول اللسان وقول القلب وبين عمل اللسان وعمل القلب قول اللسان النطق ينطق ويتكلم في القرآن يدعو الى الله أمر معروف قول القلب الاعتراف بالتصديق والتصديق والاقراء وعمل القلب نية والإخلاص والتصديق أمر جوامعه معروف قول اللسان هو واحد قول لسان هو عمل اللسان اللسان قوله يسمى عمل ويسمى قول شيء واحد والنقب لسان وسمى قول لسان وسمى عمل لسان والإيمان قول اللسان أو عمل اللسان واحد وقول القلب اثنين وعبر القلب ثلاثة وعبر الجوال أربعة نعم ما الدليل على أن الميزان له لسان وهل يصح؟ الميزان ميزان حسي لو كفتان أعظم من الطاق السنوات الأول وله لسان جاء في الحديث أن له لسان نعم والذي يعرف أنه ثابت نعم هل عائشة رضي الله عنها كانت مع علي ومعاوية عائشة رضي الله عنها اجتهدت للا تخالف علي ولا تخالف معاوية لكن اجتهدت تطالب بدم عثمان حصلت الفتنة وحصلت مقتله تحت الجمل وعلي رضي الله عنها كذلك يوافقها على هذا يريد أخذ قتل عثمان لكن لا يتمكن في وقت الفتنة حتى يستتب الأمن فحصل الاجتهاد الحوى الزبير وعائشة جاء فجاء اهل الوهاب واهل البدع واثاروا فتنه وه حصلت تحت الجمل تحت جملها نعم وكلهم مجتهدون من اصاب فله أجران ومن خطا فله اجر والاخبار التي ثروه كما سبق عن الصحابه منها ما هو كذب لا له من الصحه ومنها ما ما هو ما له اصل لكن زيد فيه ونقص فيه او نقص منه او غير على وجهه عن وجهه ومنهم ما هو صحيح والصحيح فيه ما بين مجتهد المقبل له أجران وما بين المخطئ له اجر الجاد فتوجهوا الصواب كما قر ذلك اهل العلم كشرح السامي الثانيه وغيره نعم يسأل عن مساله دخول الاعمال الذين أخطأوا فيها يقول اذا تبعوا بعض اهل العلم في ذلك هل يعذرون مع انهم يعني بين له الحق الذين يقول العمل غير داخل في مسمى الايمان والمرجئه الرقائق يختلفون فالجهميه يقول الاعمال غير مطلوبه غير مطلوبه هذا باطل هذا من ابطل الباطل والمرجئه الرقائق العمل مطلوبة لكن لا نسميها ايمان يسميها واجب الاخ، فاللي عليه هو واجب، واجب الايمان وواجب العمل. هذا خلاف لفظي مع السنه وإن كان له اثر ترتب عليه. ومن طائفه من السنه وردت الفقعه ابو حامد في حديثه واصحابه حول يسمى تمرده الفقهاء. يقول الاعمال الايمان هو القول قول اللسان وتصديق القلب والعمل لا يسمى ايمان لكن واجب. فالواجبات واجبات والمحرمات المحرمات ومن فعل الواجبات يثاب ويمدح ومن فعل المحرمات يعاقب ويقام عليه الحد ويتوعد من النار لا ايمان يسميه واجب آخر. هذا لفظي لكن له أثر في الترطب عليه أما المرضيئة المحظة يقول لا غير مطلوب في الأعمال نعم هذا الباطل نعم ما هي الشروط والموانع لتكفير المعين الشروط والموانع الشروط أن تقوم على الفجة يكون يعلم ولا يكون متأول يكون بلغه النص ولا يكون متأول والمالع يكون الجهل يكون التأويل يكون سبق اللسان ما معروف عند أهل العلم نعم الذي يقدر هذا يقدر أهل العلم ما هو أهل الجهل ولا العوام نعم يقول هل مدة السؤال منكر المنكير في القبر سببت أيام الله أعلم حينما يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه في الحال يسأل في الحال في السبعة أيام لا اعلم هذا لكنه في الحال بعدما يتولى عنه أصحابه يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما دفن قال قفوا عند أخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل بعد الدفن مباشره أما بعثه بخير لا أعلم لهذا أصله. نعم. هذا يسأل يقول انه رأى تصلي السنة الراتبة في الصف الثاني. هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. اريد استفرح على سطح الجدار. لا الجدار فقط نعم. يقول هل تفنى الأرواح؟ لا الأرواح باقية. الموت خروج الروح من الجسد. والأرواح باقية إما في نعيم وإما في عذاب. سبق أن. روح المؤمن تنطير الجنة في الحديث نسمع مثلا طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث والحديث الحديث مسلسل بالعمة كعب المالك عن الشافعي ل لمالك عن الشافعي عن أحمد عن كعب المالك وفي حديث الشهداء أن في أرواح في حواصي طير الخضر أرواحهم في حواصي طير الخضر تسرحوا بالجنة سيده أنهار الجنة, الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قلدين وعلقه بالعرش فيباقي ولا هصلة بالجسد والجسد يبنى يفلى إلا عجب الذنب وهو العصا هو آخر عمود آخر عظم في العمود الفقري ثم يعيده الله يبعثه يعيد الضرافل التي تتحالت ويرشأ الناس تشأة جديدة ويرنزل الله مطرا كما الرجال جاءه وكنبس الناس ثم يقول الله السرافيل فينفخ في الصور فينفخ في الصور فتعود الارواح الى جسدها وتدخل كل روح في جسدها فيقوم نفسه من قبورهم وتعود إليهم الحياة الحياه فالارواح باقيه ما في نعيم و والجسد هو الذي يبلغ نعم يقول هذا الأعمال الاعمال توزن الأشخاص الاشخاص الأعمال الاعمال الاعمال اعمال الانسان اعماله صلاته وصيامه الصيام الحسنات و الصياد توزن الأشخاص الاشخاص الحديث أن الرجل العظيم الثمين لا يزن عند الله جناح بعوره بسبب عمله الخبيث ولما ضحك الصحابه من دقه ساقي عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يده لهما في الميزان اثقل من جبل احد لحسن عمله نعم رضي الله عنه والاشخاص يزنون والاعمار توزن قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نقول الفرق بين الموالاه والتولي التولي رده على الاسلام وهي محبه الكفار محبه الكفار بالقلب محبتهم لدينهم محبتهم محبه دينهم ثم ينشا عنها مساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين بالراي او بالسلاح او بالمال قال رده قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فانهم واما الموالاه فهي المعاشره والمصادقه يعاشرهم ويصادقهم ويخاللهم هذه معصيه وكبيره من كبائر الذنوب يكونوا يتخذ الكافر عشير الله صديقا له يفضي له بالاسرار ويتخذوا صديقا هذا المعلاق أما التولي فهي محبة الكفار محبة ثم يشعرها النصرة والمعاونة والمظاهرة على المسلمين نعم هل يجوز أن يقال إن الذي يسلق القرآن يحكي كلام الله ويعبر عنه الذي يسلق القرآن يسلو كلام الله يسلو كلام الله لا يقال يعبره يقول الشاعرة الشاعرة يقول القرآن عبارة عن كلام الله لأنهم يقولون القرآن ليس لفظا ولا حروفا ولا أصوات القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع كالعلم ويقول ان ان الله تعالى صر جبريل ففهم المعنى قائم بالنفس فعبر القران عبارة عبر بها جبريل وقال آخرون إن العبارة تعبر بها محمد هذا قول الثاني وقول الثالث للاشاعره يقولون ان جبريل اخذ القران من الله المحفوظ والله لم يتكلم بكلمه كلها قول باطله يقول القران هو معنى بس معنى في النفس مثل العلم اللي في النفس تعالى الله أذكر اعوذ بالله لا يتكلم اما الحروف الاصوات ليس كلام الله فل هي عباره عن كلام الله يقول هذا بعض الشعره والعزب لا قال مصطفى ما, ما يحترم ولا يعظم لو تدوس برجليك ما في مال تعوذ بالله ما في ما في كلام الله كلام الله قائم بنفسه ويقول نحن اذا قلنا كلام الله مقصودا المكاس فهو كلام الله مجاز عن كلام الله لان الله كلام الله تعذابه تعذابه كلام الله كلام الله معنا قائم بالنفس. كلام الله مع قبره لكن تدا في هذه الحروف الاصوات هذه الاصوات هذه الحروف الاصوات انما عبر بها جبريل ومحمد هذا من افضل الباطل نسال الله السلامه والعافيه نعم نقول ما الفرق بين القران والمصحف وهل يجوز الحلف بالمصحف ايش القران القران فعلي. كلام الله المصحف فيه كلام الله وفيه وفيه خط فلان وفيه الورق وفيه البداد وفيه الجلد ولهذا ما يحلف بالمصحف المصحف فيه كلام الله وفيه غيره المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان الكاتب وفيه الحبر وفيه الورق وفيه الجلد وفيه كلام الله. نعم. يقول يجوز الحليب. نعم. لا الحلب كما يقال بالمسح. نعم وكلام كلام الله. لا بالمصحف لأن فيه كلام الله وفيه, وفيه غيره كما سبق. نعم. كيف يجمع بينما قال أن هناك ميزان أو عدة موازين؟ نعم جاء في بعض الحديث أن هناك موازين متعددة. وهذا. واستدلوا بأن الله تعالى اجتمعوا الموزين فقالوا ونضعوا الموازين القصة ليوم القيامة وقال آخرون أنه ميزان واحد وإنما جمعت الموازين باعتبار الموزون نعم هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط في خلاف بين أهل العلم من العلماء قال أن الحوض قبل الصراط ومنهم من قال بعده وكذلك خلاف بين الحوض والميزان أيهما أصدق والراجح أن الحوض أول ثم الميزان ثم الصراط والمعنى يقتضيه لأن الناس يأخذون من قبلهم عطاشا فالمناسب أن يردوا على الحوض ثم توزن الأعمال ولأنه لو كان ورد الحوض بعد الميزان لا لما ورد ناس وطردوا ومنعوا لأنه ثبت بالحديث أنه يرد الحوض ناس يطردون ويذادون كما تذادوا الإبن العطاش فلو كان بعد الميزان لكان من خف الميزان وعلم أنه لا يرد فلا يرد نعم يقول إذا ظهرت علامات, علامات الكبرى للخروج المهدي والدجال وعيسى هل يعلم بها الناس ويكونوا من العلامات غافلون هل يعلم بها يعلم في الحديث ان الدجال إذا خرج يتخابر الناس به في ساعه واحده واحده واحد. مثل الان الاخبار الان اي خبر الان ما يخطر. هل يخفى الخبر ما يخفى الامر واضح نعم هل كلا يديه الله يمين وما نعم. الدليل نعم الدليل او النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين نقص الحديث كلتا يديه يمين يعني يمين في البركه والشرف والفضل وعدم النقص وإلا فله يمين والشمال على الصحيح عندما جاء في الحديث ونقص بشماله في الصحيح مسلم بعض العلم قال صعن فيه في الروات مسلم وقال إنه يتفرض بها بعض الرواس فلا تفوت والصواب أنه أن له يمين والشمال سبحانه وتعالى ولكن كالسيديه يمين يعني المعنى الشرف والفضل والنقص وعدم النقص والبركة بخلاف المخلوق فإن الغالب أن تكون اليمين الشمال فيها نقص اما الرب سبحانه وتعالى فيمينه ليس فيها نقص يده الشمال ليس فيها نقص ولكنها يمين في الفضل والشرف والبركه وعدم النقص نعم ما الفرق بين التفويض وعدم التكييف لصفات الله نفوض. التفويض يفوض التفويض نذهب المفوضه يقول نفوض الصفات الى الله ما نعلم المعنى ولا الكيفيه يقول ثم التواف ما نعلم على السواء العلم ما نعرف معناه كان حروف عجمية هذا باطل واما الاستواء الجماعي فيثون المعنى الاستواء معلوم نعرف ان الاستواء والاستقرار والعلو والصعود والافراء نعلم ان العلم ضد الجهل التب ضد الصمم البصر ضد العمى هذا المعنى اما الكيفيه فلا اعلمها الا الله لكن المفوضه حتى حتى حتى المعنى يقول ما نعلم حتى قال بعضهم حتى جبريل ما يعرف المعنى وحتى محمد رحمه الله يقول ما نعلم حروف تركم الرساله الرساله حروف اعجابيه ما ما نعلم المعنى هذا من جهلهم ظل عليهم نعم هل الحلف بغير الله هو شركه هل من بغير الله مشرك نص كلام الرسول عليه من حلف الله فقد كفر و لكن لكنه شرك اصغر الا اذا اعتقد ان المحلوف ينبغي ان يعظم كتعظيم الله و من العبادة العباده فيكون شرك اكبر نعم وهل له كفار أن توبه التوبه عليه أن يسوق نعم من تاب تاب الله عليه نعم ما معنى جهمي يعني منسوب الى الجهميه منسوب الى مذهب الجهم وهو نفس الصفات والأسماء فذهب الجهم الذي تنسب اليه الجهميه وهو عقيده في الأسماء والصفات قال الله عز وجل نعم ولماذا ذكر الشافعي رحمه الله البيع والشراء في معتقده وهي مثل فرعيه بقيه نعم مثل مساله الصيد يعني يعني انه يجب ان يعتقد أن البيع والشراء حلال يقول هذا واحل الله البيع حرم الربا فمن أنكر حل البيع فإنه يكفر إذا قامت عليه الحجه لانه مكذب لالا قول واحل الله البيع نعم ما حكم من أول استغتى تاويلا وقامت عليه الحجه فهل يكفر إذا كان الشبه باقيه عنده فذلكفر وين كانت وين كان معارض هو يعلم هذا وقامت عليه الحجه فلا يقبل فلا يقبل تاويله نعم وما الحكم حكم الحلف بايات الله مثل أن يقول اقسمت بايات الله لا بد بالايات الله القرآنية لأن ايات الله نوعان ايات كونيه كالشمس والقمر والليل والنهار والسنه والارض لا يجوز حل بها مخلوق وآيات قرآنية قرانيه وهي آية القران هذه صفه من صفات الله اذا حلف بايات الله القرانيه فانه لا لا وقد و قد شعب الى طلاب المدارسه قسم بايات الله ينبغي أن تقسم بآيات الله القرآنية طيّدها لأن لا يدخل آيات الله الكونية نعم ما صحة الدعاء الذي يقال إن بليه الطواف الذي نقل الإمام الشافعي صحة الدعاء اللهم إيمانا بها نعم هذا ثابت ثابت أن يشرع المسلم يقول في ابتداء الطواف اللهم إيمان بك وتصديقا بكتابك وفان بعادك واتبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعم هل يجوز لنا الإشارة بالأصبعين عند قول صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا الرحمن؟ لا حاجه الى هذا لا حاجه الى هذا نعم هل قول الله يد الله فوق فقائدهم المراد بذلك ان الله مؤيد لهم او المراد ان يد الله فقائدهم عند المبايعه اي ان هذا المعنى مجازي لا معنى حقيقي في اثبات الفوقيه والعلول لا وفي اثبات اليد لله في اثبات الامرين اثبات اليد لله و اثبات الفوقيه وان الله فوق العرش نعم فوق المخلوقات نعم القران ليس في مجاز مجاز باطل قول, قول باطل نعم يقول ينظر عن احد اما اللي فيه في من الاعتقاد قوله هو الواقفون في القران كفار اي اذا توقف يقول ما أقول ان القران مخلوق ولا غير مخلوق يتوقف يجي يجزم الانسان ان القران كلام الله فليتوقف يقول ما ادري توقف ما ادري هل هو مخلوق او غير مخلوق هذا هذا المتوقف نعم كيف يجمع بينهم وبين قول الشافعي انه بدعه تعطوه بدع هي الصق لانه بدعة وانه كفر فالكفر بدأ مبتدع لأنه حدث في الدين نعم والبداء كان قسم من القصرين قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل نعم ما معنى قول الإمام الشافعي الفكر والروية يعني يفكر فيه الإنسان ويتأمله ويتروى فيه نعم ما معنى قول من عباس كفر دون كفر ما درجته صحته يعني الكفر لا يخرج من الله كفر لا يخرج من الله. دون الكفر الأكبر وهذا ثابت عبد العباس بعضه شكك في ذلك قد جمع بعض بعض افراد رساله في هذا نعم يقول الشفاعة أهلية لاهل الكبائر فقط عما الله لاهل الصغائر لاهل الكبائر اما الصغائر فانها تغفر باداء الفرائض و الكبائر نص الصغائر تغفر إذا فعل لسان الفرائض و الكبائر كفرت الصغائر يقول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عنكم يعني الصغائر نص نفس القران الفاسك وقال وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم على البخاري رضي الله عنه الاطلال الخمس والجمعه الى جمعه ورمضانه الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ذبته الكبائر مكفرات لما بينهن يعني للصغائر نعم تقول الشيخ شيخ ان لا يرون الجهاد والحج وكيف نحن نراهم يحجون يرون الجهاد مع الامام يعني ما يعترفون للامام المسلمين يعني لو استطاعوا فخرجوا عليه يعني ما يرون انه ماض وهم على انه يحجون يا فستم يعني ما يرون الامامه ولي الارض <تصفيق> نعم يقول دليل على الله عينين و هو الدليل حديث الدجى حضرانه الدجى ان إن ان ربكم يسبيع و الله هو سبيع فالله الله ليس انا سالي مساء و الله هو الذي يسرق العنوان و الله ملك ملك الحديث حديث الله تعالى يضع السماوات على الله العنف على الله والسماوات و الله العنف على الله العنف و على العنف ثم الله العنف و الله العنف و الله العنف و الله في وفق الله الدبيع الطاعة وثبت الله جنر هدى وصلى على محمد